ورؤيت انعثى عن امر ربها وغشله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وباء امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا